هذا تقريع وتوبيخ لأولئك الناس وفيه مسألتان الأولى أن الباعث على هذا العمل هو عدم اليقين بالبعث أو أن اليقين موجود لكنهم يعملون عمل غير الموقنين أي يعملون غير مبالين كما قال الشاعر في مثل ذلك وهو ما يسمى في البلاغة بلازم الفائدة جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح فالمتكلم يعلم أن شقيقا عالم بوجود الرماح في بني عمه وأنهم مستعدون للحرب معه ولكنه رأى منه عدم المبالاة وعدم الاستعداد بأن وضع رمحه أمامه معترضا فهو بمنزلة من لا يؤمن بوجود الرماح في بني عمه وهو لم يرد بكلامه معه أن يخبره بأمر يجهله وإنما أراد أن ينبهه لما يجب عليه فعله من التأهب والاستعداد وهكذا هنا وهذا عام في كل مسوف ومتساهل كما في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر. أي هو مؤمن بالإيمان ولوازمه من الجزاء والحساب المسألة الثانية من قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين يفهم أن مطفف الكيل والوزن وهو يعلم هذا حقيقة غالبا ولا يطلع عليه الطرف الآخر فيكون الله تعالى هو المطلع على فعله فهو الذي سيحاسبه ويناقشه لأنه خان الله الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى ولذا قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين ولم يقل يوم يقتص لكل إنسان من غريمه ويستوفى لكل ذي حق حقه قال أثابه الله وهذا تحذير شديد قال القرطبي عند هذه الآية وعن عبد الملك بن مروان أن أعرابيا قال له قد سمعت ما قال الله في المطففين فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن انتهى قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران بمعنى غطى كما في الحديث إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء وما يزال كذلك حتى يغطيه الحديث وقال الشاعر وكم ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي ران فانجلى وقال أبو حيان وأصل الرين الغلبة يقال رانت الخمر على عقل شاربها قال وقرئ بل رانة بإدغام اللام في الراء وبالإظهار وقف حفص على بل وقفا خفيفا يسير ليتبين الإظهار وقال أبو جعفر بن البادش وأجمعوا يعني القراء على إدغام اللام في الراء إلا ما كان من سكت حفص على بل ثم يقول رانة وهذا الذي ذكره كما ذكر من الإجماع. ففي كتاب اللوامع عن قالون من جميع طرقه إظهار اللام عند الراء نحو قوله بل رفعه الله إليه وقوله بل ربكم رب السماوات والأرض وفي كتاب ابن عطية وقرأ نافع بل ران من غير مدغم وفيه أيضا وقرأ نافع أيضا بالإدغام والإمالة وقال سيبويه البيان والإدغام حسنان وقال الزمخشري وقرئ بإدغام اللام في الراء وبالإظهار والإدغام أجود وأميلت الألف وفخمت انتهى أما المعنى فقد تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان ذلك وافيا في سورة الكهف عند قول الله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا الآية قوله تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون توجيه إلى ما ينبغي أن تكون فيه المنافسة وهي بمعنى الرغبة في الشيء قال أبو حيان نافس في الشيء رغب فيه ونفست عليه بالشيء انفس نفاسة إذا بخلت به عليه ولم تحب أن يصير إليه والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ذلك من المطالبة والمكاثرة بالشيء النفيس فكل يسابق إليه ليحوزه إلى نفسه وفي هذه الآية الكريمة لفت لأول السورة فإذا كان أولئك يسعون لجمع المال بالتطفيف فلهم الويل يوم القيامة وإذا كان الأبرار في نعيم يوم القيامة وهذا شرابهم فذلك هو محل المنافسة لا في التطفيف من الحب أو أي مكيل أو موزون قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وصفهم بالإجرام هنا يشعر بأنه السبب في ضحكهم من المؤمنين وتغامزهم بهم وتقدم في سورة البقرة بيان موجب آخر في قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا وقد بين الله جل وعلا في سورة البقرة أن الذين اتقوا فوق هؤلاء يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى هناك وأحال على هذه الآية في البيان لنوع السخرية وزاد البيان في سورة الأحقاف عند قول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وبين الدافع لهم على هذا القول ونتيجة قولهم وساق آية المطففين عندها وكذلك عند أول سوره الواقعه في كلامه على قول الله تعالى خافضه رافعة ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الحالة ليست خاصة بهذه الأمة بل تقدم التنبيه على أنها في غيرها ممن تقدم من الأمم ففي قوم نوح قوله تعالى ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وكان الجواب عليهم قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وجاء ما يفيد أكثر من ذلك حتى وقع الاستهزاء بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قال المؤلف أذابه الله تنبيه إذا كان هذا حال بعض الذين أجرموا مع بعض ضعفة المؤمنين وكذلك حال بعض الأمم مع رسلها فإن الداعية إلى الله تعالى يجب عليه أن لا يتأثر بسخرية أحد منه ويعلم انه على سنن غيره من الدعاه الى الله تعالى وان الله سينتصر له عاجلا او آجلا كما في سياق هذه الآيات قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون هذا رد على سخريه المشركين منهم في الدنيا وهو كما في قوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وتقدم للشيخ رحمه الله بيان ذلك في سورة المؤمنون عند كلامه على قول الله جل وعلا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد مضى آملا أن نلتقي بكم قريبا إن شاء الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته